غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين, آمين وعلم غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وللرسول ولذِ القرب واليتامى والمساكين وبنِ السبيل إن كُنتُم آمَنتُم, إن كنتم آمنتم بالله وما على عبدنا يوم يوم التقى والله على كل شيء قدير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 يُرِيكُمُهُمْ إِذْ تَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فثبتوا وذكروا الله فذك وذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم.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 وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ كَصَفٍّ عَلَى وَقَالَ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ ما لا ترون إني إني إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غرّ هؤلاء دينهم. ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم يضربون وجوههم وادبارهم يذوقون العذاب الحريق ذلك بما قدمت ايديه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 ذلك بأن الله لم يكن غير نعمة أنعمها على قوم حتى حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كذب آل فرعون والذين من قبلهم.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 الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة في كل مره وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فبذ إليهم على سواء İnne Allah la yuhibbul لا ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وعدو لهم استطعتهم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بِهِ ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين, وآخرين من دونهم لا تعلق تَعْلَمُونَ هُمُ اللهُ يعلمهم وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ جنحوا للسل وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإي يريد أن يخدعك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألَّف بين قلوبهم لو أنفقت ما قلوبهم ولكن الله ولكن الله ألف بينهم انه عزيز حكيم يا ايها الذي يحسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا اي <تصفيق>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 الآخره والله عزيز حكيم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 أتكم خيرا مما أخذ منكم ويوفر لكم والله غفور رحيم وإن يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم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 وكم في الدين فعليكون النصر الا الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعدهم اولياء بعد الا تفعلوهتكون فتنه في الارض وفساد كبير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 ام من المشركين ورسوله وان ان الله دري من المشركين ورسوله وَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصوكُمْ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واخذوهم وحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه ذلك بانهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين إلا الذين عهدتم المسجد الحرام فمستقام لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف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 اشتروا بآيات الله فمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون ولا لا يرقبون في مؤمن إلا هو ولا ذمة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 وَإِنَّكَ ثُو أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ نَعْلَمُهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللهُ أَحَقُّ فَاللهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن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 منكم. وَلَمْ يَتَخَذُوا مِن دُونِ الله ولا رسوله ولا والله خبير بما ما كان يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ أُلَايَكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ Altyazı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 وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ يبشر يُبَشِّرُهُم رَّبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ وَجَنَّاتٍ لهم فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا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 لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين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 نشاء إن الله عليم حكيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرمه الله ورسوله ولا يدينون ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا كتاب حتى يعطوا الجزية حتى يعطوا الجزية تعيد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 اَحَدَ رَهُمْ وَرُبَّانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحُ ابن مريم وما إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئن نور الله بأفواههم ويأبى الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.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 يوم يحمر عليها في نار جانما فتك فتكوا بها جباهم فتكوا وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأفوسكم فذوق ما كنتم تكذرون إن عدّة الشهور عاد الله إثناعشر شهرا في كتاب الله يوم خلق الس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 إن آمنوا ما لكم إذ ما لكم إذا قيل لكم وفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تأفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبد القوم غيركم ولا تضر ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذا اخرجوا الذين كفروا اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار إذهما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود وأيده بجنود لم ترواها وجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم ينفروا خفافو، فقالوا: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون ...B disappointment. عَفَى اللَّهُ عَنكَ لِمَا أذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبِينَ لَكَ الَّذينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَافِرِينَ لَا يَسْتَأذِنُكَ الَّذينَ يُؤمِنونَ بِاللَّهِ وَالْيَومِ الْآخِرِ أَن يُجَاهِدوا, أن يجاهدوا إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم فثبت وقيل قعدوا مع القاعد لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبا ولأوضعوا ولا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم وفيكم تسمعون لهم والله عليم بالظالمين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 صبك حسنة تسهم وإياه تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتلو ويتوالوهم فرحون قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وهو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أي يصيبكم الله بعذاب أي يصيبكم الله بعذاب من عيدي أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم أنكوتم قوم فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفاقتهم إلا أنهم كفروا إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يؤتون الصلاة وَلَا يؤتون الصلاة إلا وهم كسالا ولا يوفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بما انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وماهم منكم ولكن ولكنهم قوم يفترقون لو يجدون ملجأ أو مغارة أو مغارات أو مداخل لو لو إليه وهم يجمعون ومنهم من يلمزك ومنهم من يلمز كفız في, في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهن الله ورسوله وقالوا وَقالوا حَسْبُونَ اللَّهُ سسيُؤْتينَ اللَّهُ مِنْ فَْلِهِ وَرَرسُولُ وَرسُولُهُ, ورسوله إِ علَ اللَّهِ رَغِبُ إَِّ مَ الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَسكِينِ وَْعَامِلينَ عَلَْهَا وَْمُؤلِّفَةِ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 رَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ الله لَهُمْ عَذَابٌ أليم يَحْلِفُونَ بِاللَّيْلِكُمْ لِيَرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فأن له, فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن نَّ أن ان تنزل عليهم سورة ف سورة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 ألم يأتهم نبي الذين من قبلهم قوم نوح وعاد قوم نوح وعاد وقوم إبراهيم وأصحاب مدين؟ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيع ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات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 ذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض وما وما لهم في الأرض مولى ولا نصير ومنهم من عهد الله لئن أتينا لئن أتينا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا وتولوا وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاق في قلوبهم لا يوم يلقونه بما أخلفوا بما أخلف الله ما وعدوه وبما وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله وأن الله علام الغيوم الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين والذين لا يجدون إلا جهدهم فسيسخرون فسيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلا يغفر الله فلا يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين.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 فَالْيَضْحَكُوا قَلِيلُ وَالْيَبُكُوا كَثِيرٌ جَزَاءً بِمَا كَانُوا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فإر وجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فاستأذنوك للخروج فقل لا تخرج معي أبدا ولا تقاتل معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين.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 وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزحق أفوسهم وتزحق أفوسهم وهم كافرون وإذا أُنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا, وجاهدوا مع رسوله تأذنك أول الأول الطول أول الطول منهم وقالوا ذرناكم على القاعدين.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 تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم.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 إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون